وَل قَد أَسَلناامِ قَللكَ أُوسًُا إ قَوْمِهِم فَج أُهُ بِالبَيناتِفًا تَقَمنا مِنَ الذيذينَأَمَ وَلَ قَ أَسَناابِ قَضلكَ أوسُلًا إ قَ من فَج أ وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان نصر المؤمنين